النشرة الإخبارية النشرة الإخبارية. اخي في الدين مثل ما كنا تحالفنا على الاعداء يزيد هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن اخبار الدولة الإسلامية ليوم الخميس الثالث عشر من ربيع الثاني لسنة 1440 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين صد هجوم لطالبان المرتدة في نانجرهار واغتيال ضابط من القوات الأفغانية الخاصة المرتدة في كابل هلاك عنصر من استخبارات البكك المرتدين وإصابة اثنين آخرين في الرقة البداية من ولاية خراسان صد هجوم لطالبان المرتدة في نانجرهار واغتيال ضابط من القوات الافغانيه الخاصة المرتدة في كابل بفضل الله وحده صد جنود الخلافة هجوما لحركة طالبان المرتدة في قرية كاريزوكلي بمنطقة جبرهار في نانجرهار امس ما ادى لهلاك اثنين من المرتدين واصابه اثنين اخرين واغتنام اسلحه متنوعة كما تم بفضله تعالى امس ايضا في الناحية الاولى بمدينة كابل اغتيال ضابط من القوات الأفغانية الخاصة المرتدة بسلاح كاتم للصوت ولله الحمد والمنة وعلى صعيد اخر اصدر المكتب الاعلامي تقريرا مصورا لغنائم من الله بها على جنود الخلافة بعد صد هجوم لطالبان المرتدة في منطقة جبرهار والحمد لله ننتقل الى ولاية الشام هلاك عنصر من استخبارات البكك المرتدين واصابة اثنين اخرين في الرقة بتفقّق من الله تعالى، تمكنت مفرزة أمنية من جنود الخلافة أمس من تفجير رعبة ناسفة على آلية لعناصر من استخبارات البكك المرتدين في بلدة الكرامة شرق الرقة، ما أدى لإعطابها وهلاك عنصر وإصابة اثنين آخرين، ولله الحمد على توفيقه وفي البركة. أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لجانب من استهداف تجمعات البكك المرتدين بقذائف الهاون في بلدة هجين ولله الحمد وإلى ولاية العراق من صلاح الدين بفضل الله ومنه تم أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية للحشد الرافضي المرتد في منطقة المزرعة جنوب بيجي ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من فيها ولله الحمد وفي شمال بغداد أصدر المكتب الإعلامي تقريراً مصوراً لأسر ونحر الجاسوس المرتد محمود عبد الله المشهداني وحرق آليته في منطقة الطابي ولله الحمد والمنه وآخراً إلى ولاية سيناء أصدر المكتب الإعلامي تقريراً مصوراً لكمين لجنود الخلافة على رسل لجيش الردة المصري بمنطقة المغارة وسط سيناء نسأل الله الفتح والتمكين لعباده المجاهدين وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين صد هجوم لطالبان المرتدة في ننجرهار واغتيال ضابط من القوات الأفغانية الخاصة المرتدة في كابل ألاك عنصر من استخبارات البكك المرتدين وإصابة اثنين آخرين في الرقه وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> تحالفنا على الأعداء يزيد هباءهم وهنا يوالي بعضنا بعضا ويأخذ كلنا منا تآخينا فما أحد سيشبع ظهرنا طعنا